فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ذِيضْفَرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ما الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغضهم وإنا لصادقون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 وهم بربهم يعدلون